أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا على الله إني آتيكم بسلطان مبين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 إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بأباءنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم أهُم خير أم قوم تبعوا والذين من قبلهم أهلَكناهم إنهم كانوا مجرمين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 يلبسون من صدوس واستبرق متقابلين كذالك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم.